وعلى الله قصل السليل ومنها غائر ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء انكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون نم يُلَقُّونَ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ السَّمَاوَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرعنا لكم في الارض مختلفا الوان ان في ذلك لایه لقوم يذكرون وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ تَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ